ايضا اني امرت طيب إحنا أنا عادي بوضع عن القادة الأميرة والقادة المكملة في القادة القادة الأميرة يسموها القادة الناهي والقادة المكملة يقول عليها القادة المفسره لما نقول قاعده مكمله بعد ما يعني هي والمكمله بدل ما اشرح السبب الاول حد طبعا السؤال يطلع او الاول اللي يطلع علينا يقول كيف اقرا بين قاعده امره وقاعده مكمله واحد فى في الطريقه الشكليه والطريقه الموضوعيه الطريقه الشكليه انك تعتمد على منطوق النص فيبان منه ان هذه هي قاعده ادره او يبان منه انها قاعده مكمله واحاولوكم لسه ليه يعني اصبروا على محتاجه انها هي او مفسره في الحديث اما الطريقه الموضوعيه فهيقولوا ان القاعده تعتبر قاعده اامره اذا كانت وطبعا اذا احنا خدنا بالشكليه حنلاقي شكل النص قد يدل على ان هذه القاعده اامره او هذه القاعده مكمله طبعا لما شكل النص ما يسعفكش تعرف ازاي انها قاعدة اامرة او قاعدة مكملة هل في الموضوع هو طبعا مش حضرتك اللي هتابل الموضوع اللي هتمر الأرض, الارض هو اللي من بالنحية الموضوعية القاعدة المعروضة عليه هذه دي قاعدة اامرة وانها قاعدة مكملة وطبعا هنشوف او حنقول انه الاضراب المبني يبحث في دي ما فيه على هذا الشخص ولا اعراق الشخصيه ولا اعتقاده الشخص بيقول بيرحث عن شرط موضوعي ايه هو الشرط الموضوعي زي ما هنشوف واحنا بنعرف النظام العام واحنا بنعرف الاداه العامه ان الامر يتعلق بالمصالح العليا للمجتمع فالاضرب يبقى مرتبط بالمصالح العليا للمجتمع خلينا نفصل هذا الكلام النقطة الاول طبعا تمام حضرتك ده موضوع اعتقد ان احنا سبق ان احنا اتكلمنا فيه هانت تذكروا انواع ال ال ال ال تقسيم القانون اللي احنا خدناه دي نقول ان في بعض القوانين انواع القوانين تنتمي إلى القواعد المكر... الأميرة بعض القوانين تنتمي إلى القواعد المكملة وأحد النوع الثاني بتاع الفرع الاجتماعي أو القانون الاجتماعي اللي قلنا عنه أنه نص آلام نص أو نص نصف الآلام بتاع الفقير دي احنا قلنا نصف الآلام تعالوا نشوف كده إيه إيه ولا قبل الشاح في المفرعة شو تبغوا معايا الشاح؟ إن قاعد أمره ب ب ب يعني بالم المفهوم بتاعه اللغة أمره لما أحد بدي آمي يعني معناها انه لا يجوز مخالفته شلون صاح الأمر لا يجوز مخالفته وقاعد الأمر لا يجوز مخالفته. عشان كده بنقول انها القاعده النهائيه التي ترمي عن مخالفتها طب مشهوره مكملة ولا مكمله لايه مكمله لاراده الطرفين المتعاقدين مكملة مكمله لايه لاراده الطرفين يعني ايه مكمله لاراده الطرفين يعني القاعدة موضوع القانون بيعالج حاله الحالات. وتطبقه اذا لم يتفق الطرفين على معالجه هذه الحاله مثال يقولك تسليم السلم في البيع تسليم السلم يقولوا عند تسليم الشيء المبين، طبيعي بالشيء متجاز الناس بتجيب لك المتجاز تدفع انت الثمن عند التسليم لكن لو كنت شال وتقسيط معناها ان الثمن مش هيدفع عند التسليم انتوا اتفقتوا على التقسيط اذا اتفقتوا على التقسيط هيمشي التقصير. أنا أعتقده على 12 شهر. يبعيز الى الثامن مش هيدفع ساعة تسليم. هيتفع بعد كمان الـ 12 شهر. هنا إحنا خلصنا القاعدة. مش كده إحنا مش خلصنا القاعدة. أخدو بقى مجاني. إحنا استبعدنا القاعدة بالإرادة. استبعدنا القاعدة بالإرادة أو باتفاق الترفيين. طب لو كان الترفيين ما اتفاقوش لو vaníhe als قلنا had te ru больen alstublieft. Achse, ончaten conversantopoly je het bekehuver. Mensen betreffenden du vaak kanal voor de Click-Sof aanpand smashing de klaren werd. Dakinkil WCHR���せ er ook echt me80 kunnen vermaken om naturen te مخلص. كلام صعب كلام صعب وعشان كده قلت ان انا مش عايز ابدا ببيان التعريف لكن حتى الاول بان انا اديكم نصوص توضح الفكره عندنا تعالوا نشوف نبدا اجزاء امتى خشنا عشان ايه لا يجوز للمستاجر لا يجوز اقول لكم اللي هي بنسميها اما الترميمه او الايه هنا نقول لا يجوز الاجاره بترميم بترميم لا يجوز للمستاجر ان يمنع المؤجر لا يجوز ان صاحب يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجله التي تكون ضروريه لحفظ العين المؤاخره دي اميره او مش اميره, أميرة. يقول لا يجوز واحد مقدر شقة في تصدق في الحيطه فلازم يعمل ترميمات حتى لو اتفق على انه ما يضيف اي ترميمات في اثناء التجاره هذا الاتفاق باطل ولا يستمع للقاعده القانونيه There's a lot of people in the world. I say, look at them. How? 500 كل اتفاق يتضمن الاعفاء او الحد من ضمان التعرض او العيب او الحد من ضمان التعرض هاشا التعرض من ضمان التعرض او, أو العيب اذا كان المؤجر قد أكفى قد أكفى عن غش سبب هذا الضمام إذا كان المؤجد قد أكفى عن غش سبب هذا الضمام لا تكون دعوة في هو المدى يأتيك شوائي الكلام ده لل... أنا لما بيكي صاحب الضمام صاحب البيت ايجار شهر او دي صاحب الارض اللي أرض في الحالتين بيضمن حتتين بيضمن اولا في عمليه الايجار نفسها يلتزم المؤجر بضمان ان ما حدش تعرض لك في الايجار بتاعك يقوم بقى الأرض نفسها أو مع أدنى حد أدنى الشقة نفسها. ده طبعاً التعرض يعني إيه التعرض يعني نوع حقيقي تعرض لك ويقول لك لا إنت الحين من لازم الشقة ولا من قطعة الأرض. فهو لما لك بالعظام إن ما عادش هاي العضلات. هذا عنهم التعرض. وبالعظام أيضاً إن ما فيش عيب خفي هو خبأ. عنك. من ضمنها مثلا أن يكون المياه ما بتوصلش بانتظام للعين المغضرة. سواء كانت الأرض أو الشقه اللي أخذها. فهنا دماغ العيوب. يقوله. أه ممكن ممكن. يتفع على إنه ما يدمنش تعرض. ممكن يتفع على إنه ما يدمنش العيوب. بس لو كان قد أخفى هذه المعروف أو التعرض عن غش وعن قص يبقى هنا الاتفاق باطل. ها الاتفاق وعشان كده لما يجي ببصر بدأوا يقعوا باطلة. أنا أعلم في الـ 2 دول الكاميتين أو النياتين لا يجوزه ويقع باطلة. بعد ذلك إنه لا يجوز بالنسبة لهذه أحكام. بوخالفات إذا ما أريد أن أتمنى إيه؟ قاعدة طيب تعالوا نشوف بقى ازاي هنشوف القاعدة المكملة المثال من المبدأ خمسونة وتماتة وتسعين بدل لما يقول في البداية العشريه ذلك السعيد للمستاجر حق التنازل عن الايجار حق التنازل عن الايجار او ايجار من الضاله سندم او باء ما لم الاتفاق بغير ذلك بناء على اصل الاصل القانون بيعت الاصل ان المستاجر من حق انجر من الباطن لكن الاتفاق ولذلك كنتم لو بتشوفوا عقد الايجار حتاخوه وليس للمستاجر الحق في is من written his pouch. That's not true, since it is the root of God. But as theкраçao side is registered for the country, the language is divided لا لا another. ما لم is the sentence again, Please, don't deal戒 a reason احنا بنتناقش في القواعد العامه وقولك ما تخافش شويه من يعني ما عنديش لا يعني ده ده. لا ما نص المدى ستمائه على اثنين 649 على اثنين يعني تقول ايه يعني <تصفيق> <تصفيق> <ده؟ تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على البيت يعني على القمر على على المقاوم على المقاوم ان ياتي بما يحتاج اليه في انجاز العمل من ادوات ومهام اضافيه ويكون ذلك على دفقته ادي الحق ادي الحق ان المقاول هو اللي يجيب الادوات والمهمات على نفقته الخاص وبعدين ايه ما لم يقضي الاتفاق او العرف بغير ذلك ما لم يقضي الاتفاق أو العرف بغير ذلك يعني معناها إنه اذا اتفقوا او كان العرف يسير على هذا يسي حكم العرف ويسير عن الاتفاق الذي تم وتطلق القاعده اللي هو عطاها القانون في اول في صدر الفقره الثانيه من الماده ستمائه ونصح اذن وضع بالنسبه لحضراتكم ايه الفرق بين دي وبين دي طبعا الفرق بسيط أو يعني الصوره واضحه في القاعده الاميره بلناش خلاف القاعده الاميره تنفذ اذا كمل مخلفتها وخلفتها كان الاتفاق ضغط القاعده المكمله يتوقف ترتيبها او سريانها احترم على ما إذا كان الطرفين سكتوا عن تنظيم المساله يعني شايف المثال الاخير ده يا اخوانا واحد تمام واحد بعود هو هيديله بيت ولا نشكر مين اللي هيجيب ادواته وممتعه وبتاع هيشمل حفظ القانون التابع على غير كده قال ولا اجيب ادواته والمهمات على حسابي والمده الاوليه انا يبقى ده الاتفاق بتاع الطرفين وهذا هو طبعاً في في محاولة كذا وتعطيلهم حتى بعض الفقه يعني بيقول لك إنه القاعدة المكملة دي قاعدة وقتيه لأنها إما تكون مكملة إذا اتفر التطرفين على مخالفتها إذا كانت تبقى على مخالفتها أصبحت قاعدة أرث يعني هذا نوع من فلسفة القانون لا لا علاقة لها ولا ولا ارتفع هو القصد إنه في قواعد المشرع طبعا شايف انها ما يجيبش أن يتم مخالفتها وشايف في قواعد أنا كسيط ده وطبعا هتقدر تفهم وده أكثر لما هنشوف الفكرتين التانيين إنه إيه هي القواعد الامرة وإيه هي القواعد المكملة وإيه هي فروع القانون اللي أغلبها تام واللي أغلبها مكمل يعني لو شرط المكمل الفرق ما بين الاتفاق ولو الثاني اللي هنا جائش وينا جايش المكملة جائش خلفه أيه هو الفرق بين الاتفاق آه يعني صعبة الأميرة حتى إذا حد سألتار بين طرفين ما أنتي ده كده لما في مصر ايوه تكون موكله وانا عشان تاخدها اول ان يجوز ان الطرفين على استعمال الحكم القانوني وصحيان الحكم الذي انت لا لا لا غير لا هذا مشكلة يعني هذا العقود اللي 2023 ها ترى في شرط هذا الشرط ولكن لما يتعلق بالشرط الجزائي الاصل أن يخضع لتقدير القاضي عشان خطر مخالفه الاطراف تبقى جلقى... لما يكون في طرفين والطرف اللي هو اقوى فرق شرط الجزائي مبالغ فيه يقولوا بقى في الحاله دي بس انتوا انتوا جبتين الموضوع مش عايز افطر على الناس لكن مهم خلاص يقولوا ان في الحاله دي احنا لما نقول ان العقد العقد اي كان نوع العقد المدني بين الافراد لو توازن اقتصادي واجتماعي لو توازن اقتصادي واجتماعي اذا تيجي لا تضارب شروط العقد يبقى في خلل يقول لك ان حق القاضي انه يعيد للعقد توازنه اذا كان في خلل من ناحيه يعني مثلا تكون الصفقه ب 100000 جنيه على سبيل المثال ومن هي شرط الجزائر جزاء التاخير في التسليم مليون جنيه في خلل في الريش الحق اظن هو يعيد التوازن ويلتزم معناها ايه الالتزام شرط الجزاء بس بونص بس اقعد يا عقود الايجار الاجر ما فيه بس عقود الايجار خد ضرر يا شرط ايه شرط العقود الايجار اول حاجه انها قبل النقاش للنقاش العقد المفروض ان فيه إجابة وفيه قبول الاجابه والقبول بيتم بعد المفوضه لا في عقد زعمك زي عقد الكهرباء وعقد التليفون عقد التليفون والكهرباء انت قرابتك لا تفعل سوى الموافقه على الشروط التي وضعها البائع وبالتالي انت الطرف الضعيف وليس لك اي كلمه فيها وكيف في بيع بعد ثلاث لا بعد أسبوعين لكن في الإزعام وفي شرط مهمة الأول في الإزعام في 6 الإزعام يشترط فيه أن تكون الجهه الداعمه هي جهه احتكالية يعني هي الوحيدة، يعني زي شمكة الكرامة ما مش غير تسيرها، فقول لها يا حبيب لأن ليس لك الخلاف أن تنتق إلى شخص آخر ليس لك الخلاف أن تنتق إلى شخص آخر غير كمسعر المحكمة يا ببتو اليوم الخريص حجم البلداء بعض النصوص لعبد الزعام النادي الأهلي كانش حق فيها هز الشرف هز من في في كان شغل حق التصويت في الجناح ال 104 دعوه ويوم الخميس فيها بابطل هذا الشرف هذا البند من العقد لا البند بيقول ايه العباي في النادي الاهلي الشيخ زايد ما لهمش حق التصويت في الانتخابات اه ده كان فض عبد لا لا مش عبد عزاد لا يا باشا ايه يا باشا ايه يا هنا لوش زعل، لا حظك، لا حظك بس، ومر ومر لا هو ده, ده موضوع الخلية بين الأعضاء اللي موجودين في نادي آلي موجودين فيه اثنين ايوه النهارده اعتقد ان الكلمات اللي انا قلتها لحضراتكم او الشغل اللي بتاع حضراتكم من القول البدري هيبره لكن ده ما يعنيش ان دائما وابدا ان الامور بتبقى بهذا الوضوح احكام النصوص قدام نص ما عارف اذا كان النص ده وكم ولا الآن فحنعمل إيه هنتظر نحنا نروح بقى للموضوع يعني مثلا على سبيل المثال من الحاجات اللي إحنا وقفنا قدامها في أمسال قضاياه ونبيش إننا لا لا تتعدى الفائدة في في جوانب عن أربعة في المليون هل هذا النص يصبح نص امن ولا يصبح نص مكمل في خلاف حصل في الفقه كتير جدا لكن القضاء في مصر وفي فرنسا الاتنين حسب الموضوع قالك اذا قال قالك انه في نسبه فائده على الديون المدنيه كذا لا يجوز الاتفاق على مخالفه هذا الدستور. على القاضي زي الشرطة زي التحقيق ألا على القاضي أن يعيد الطرفين إلى نص القانون. يعني على محوط 7% إلى 8 لا محتاج ضرب من 4% في المئة. خلاف حصل حوالين لما يقول لا يجوز في الالون المدنية. لا يجوز إذا تجارك فيه مبنى هو المبنى الخمس ثلاث هو كان في الأول ساحب أترى أنه يكون مبنى كبير لا يجوز إثباته إلا بالكتاب هل يجوز الاتفاق على إثبات طبعا أبدا ما أقوله لا يجوز ولا لا الإثبات بالكتابة عليه استثناء واحد بنسميه العزر الأدب العزر الأدب يعني زي ما أردتكم مرة بحضرة اللي يأخذ من أخوه ألف بليس هذا أخوه لا أردتني ورعا فهذا أردت أنه في الغالي أنا أتعود أن أقول, أقول أنا, أنا من الناس اللي عاشت عنه بليس هذا إنما أتزامتكم بشكل سيأخذ الثاني فأخوه خلاص سيأخذ خلاص وعشرين دولار بقى ف, ف خلينا نقول لما لما يجي بقى يقول له انا بالكتاب ده يجوز فقط الا بالكتاب هل يجوز للطرفين انهم يتفقوا انه بينهم تين يجوز باتوا بغير الكتابة المحاكم مختلفه فيها بعض المحاكم بتقول اه وبعض المحاكم بتقول لا طبعا لما انا اشوف كده اقول انه لا العمليه بتاعت النص النص يعني اللغه النص قد لا فيه للحفاظ على طبيعه النص هل هو أمر ولا مكمل عشان كده بنرجع للثتين تانيين نستعين بيهم به وشو حال الاستعين يستعين به القاضي لكي يقول النص اللي احنا قدمنا نص نص مكمل ولذلك يجوز للاطراف ان تخالفه بالاتفاق او ان نص الامر يقود الاتفاق على مخالفته باء ايه هم بقى الفكرتين عندنا اول النظام العام والاداه العام النظام العام نوجد النص الذي يتعلق النظام العام اول لازم نتعرف على الاداء العام وعلى فكره لما علينا نشوف هنتكلم دلوقتي الاثنين الروتيه النظام العام والاداء العام. العام النظام العام اشمل من الاداء العام لكن كلاهما هما يكاد يكون معناه و انهما فكرتين اساسيتين نقطتين بمصلحة العليا للجماعه اي مصلحه عليا للجماعه مصلحة عليا للجماعة فيما يتعلق بالمصلحه الاقتصاديه لما المشرع يقول الفائده زي ما قلت من شويه أربعة 4% مش لازم يقول يجوز ولا لا يجوز مش يقول يكون واثلا مش لازم يقول لا يقول إنه محدد ديني الهوائل الدين المدني دي أربعة في المئة هنا العبارة مشتاشة لكن الأربعة في المئة دي مرتبطة بالمصلحه العليا الاقتصادية والبلاد إذن هي من النظام العام النظام العام هو النظام اللي بيرسخ في ذهن الجماعة أن المحافظة عليه محافظة على المصالح العليا للجماعه إذا إذا احنا قلنا أن المصلحة الاقتصادية العليا زي مثال زي مصلحة اقتصاديه ما هو بصوا فكرة النظام العام ما هي لش فكرة واحدة لا في الزمان ولا في المكان هتختلف من زمن إلى زمن الآخر في المكان الواحد واحد هتختلف من بلد الى بلد الاخرى في نفس الزمن الزمن لما نقول انه بالنظام العام ان رجل يتجوز اربعه من حقه يتجوز اربع بين مجنون لكن يبقى حقه يتجوز اربعه هذه الافكار المتعلقة بالنظام العام ما فيش واحد يتفق معاه انه ما يتجوز عليه لا مخالف النظام الاهلي لكن لو واحد اتجوز واحده ثانيه مش اربعه في بلد غريب يبقى خرج عن النظام الاهلي يبقى الجواز باطل وخالد تعرض لعقوبه لانه خرج على النظام الاهلي لما نيجي نتكلم عن الزمن الواحد في الزمن المختلف الزمن المختلف في بلد واحد في وقت من الأوقات كنا احنا بنعتقد إنه الفائدة أربعة في دي كافية. بعد كده لما ارتفع السعر التجاري بتاع البوايد بدأنا نيجي في شروط ونقول يجب انه يكون الدين بموجب الفائدة المعلنه من البنك المركز. إذا ارتفعت بقيمة الفيديو. انت بلا الوقت لان في زمانين اختلفين زمان؟ اذا فكرة النظام العام هيش فكرة جادة وليس لها تعريف واحد لكن انا عايز اقولكم احسن عبارة اتقالت تعريف النظام العام. ماذا ya طب هو لانها يعني فيش مفيش مفيش تعريف جامع واحد لفكره النظام العام لكن احسن, أحسن تعبير تعريف شفته كان في الله وراحه طلع لي الفطيط كبير عبد الرزاق السنهوري بيعرف ايه هو الاداب العام وايه هو النظام العام النظام العام والاداب العام في امه معينه وفي دين معين هي مجموعة من القواعد ولد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها ملزمين بالتباعد هنا ملزمين بالتباعد زي ما لكم قبل كده فكرة العرف العرف مش إنه في عادة الناس بتمشي عليها الناس بتعتقد أن هذه العادة ملزمة بس الناس تمشي عليها الناس بيشوف في ذهنهم اعتقاد بانها ملزمه بالنسبه لي. لا هو بيقول هي مجموعه من القواعد وجد الناس انفسهم ملزمينه باتباعها خذوا لكم هنا العنف لوك شقين شق مادي وهو الفعل اللي احنا بنردده او بنعمله كلنا لكن الاهم من الفعل المادي الرجل المعنوي ان الناس بتبقى معصر كده ان هذا العمل ملزم بالنسبة له لو افتقل العرض لو افتقل العمل عنصره المعنوي مبقاش عرض سيبقى عادي. عادي الناس بيكتبيرونها قد يخالفها البعض وقد يأخذ بها البعض الاخر وعشان كده انا بقول لك ان فترة النظام الهتائم والقاضي أنا أقول النظام العام، بالإقصار، النظام العام، الاجتماعي وحتى النظام العام من الناحية السياسية يعني اللي يجي في مساق ويطلع إنه من الموظفين أو الأشخاص اللي دخلوا الشركة عشان يتحينوا بالحكومة فنجح إنه لا مش نقول ان اتفق مع واحد ثاني حل محل ده برضه النظام السياسي ان الوظيفه العامه مملوكه للمواطنين جميعا وفقا للقواعد اللي بيضعها القانون الاداري وان انت بقى نقدر احنا نقول النظام العام والاداري العام والنظام العام والاداري العام دول ثابتين ليه مش يعني لانهم زي ما أقوله على بيختلف من بلد لبلد ويختلف من مكان إلى مكان ويختلف من حتى في داخل البلد الواقع وبيختلف بزمن في زمن إلى زمن في داخل البلد الواقع. طب ماذا نعمل؟ كده ما نشوف أحسن إيه هو القانون اللي هو متعلق بالقواعد الأميرة وإيه القانون المتعلق متعلق بالقواعد المكملة؟ طبعاً طبعاً هنقسم القانون هنرجع نقسمه زي ما في تقسيمات القانون ثلاثة فروع العام القانون العام وهو المتعلق بالنواحي الدستورية والإجرية في البلاد وذي نحنا قلنا الذي مصلحة الجمعه وإله لا يمكن أن تكون قواعده مكمل جميع قواعد القانون العام سواء القانون الدستوري أو القانون الاداري القانون الماليه العامه واذا كانت البلاد من هنصره اللي بتنطبق بيها القانون الجنائي يبقى ورقه من الجنائي كلهم يعني هل يجوز مثلا طبعا في قانون مالي ولا من بس عمل على مشروع في الحق الدلالي بالآخر وجب عليه تعويض طيب انا انا المجروب. هل يجوز لي ان انا اتفاق مع الراجل اللي ضربني ان انا متنازل على التعويض لما نشوفه ايوه طيب خلاص كويس في اختلاف ايوه ليه؟ <تصفيق> بالضبط بالضبط لا حق لوضع خاص يعني إذا حق المجتمع مش حق فرد بس الواحد وبالتالي هنا وهنا عند بعضكم زي ما قالوا كدة هو القانون القانون القانون بوضع مبادئ عام لكن عند قتل اللي طبق المبادئ العامة دي في الحياة العومية هو الأرض وعشان كده أغلب أغلب القوانين تطبق القضائي بيأخذ منها شيء أو آخر أحياناً بيأخذ القاضي قلياً شيء آخر لأنه مثلاً ينعولك مثلاً في أكثر دليل حضرتك في سطر عام دام أكثر القوانين تقررت معها في سطر عام انت عارفين اصابه العمل دي متعدده الجوانب يعني انت بتقول اصابه بطريقتك اصابه عمل اللي ياخد في زينك ايه هي اصابه العمل واحد واقف قدام في المصنع قدام جكله عورت مش كده لكن مش دي بس وحده بالقانون المصري في اكثر من صوره لا لا واصاباته للعمل واوضاعته هو من العمل يا ايه بنذا بنستلم حاجاتها حاجاتها دي اهو يا اهو ده ناقصه اهو البارسيان خلاص خلاص هو قال له ده طب لا معلش خليك انت اللي لا هو اول النص بيقول اثناء ذهابه وايابه من التقديم بقى ما عشان كده بقول التقديم اللي انه يقولك اذا كان دون توقف او التفاف على طريق المعتاد يعني ايه دون توقف يعني مثلا واحد ما اللي فتح فتحت جامع وشوف ان صلاه العصر ورد طويلا صلاه العصر والخرج نزعه عن طريق المعتاد فر وشاف أصحابه عادين على قهوة في فأعذ معاهم وهو أيضاً من الآوى اضرب به ربي الأذى لا ده مش طريقه المعتاد لأن قطع الرحلة بتاعت الأيام بأعدا بنصالة شخصية بالنسبة له إذا هنا التعبير بيعرف عند وطبعاً في لسه كمان في الإجهاد أو ضيق من العمل دي صورة بعض أيضاً دي صورة وفي البعض النعم كل صورة من صور المشاربع ميون ايه بيقول أستاذ استاذ يعاملو من العام على طريق المعتاد دون توقف او تخلف او تخلف مين اللي بيحدد إذا اذا كان في تخلف او تخلف اذا كان طريق المعتاد او مش طريق بقى. مين دار او الارز لكن هنا نقولي بقى اللي بيحدد في التطبيق اذا كان ممكن مخلف مصر ولا لا دار او الارز وفقا لمعيار موضوعي وليس وفقا لمعيار شخص فاولا نريد نيجي ناخد مجموعه القانون العام كلها متعلقه بالقاعد الادنى لما القانون الخاص زي ما اتعلمنا القانون الخاص مقسم الى قسمين القسم الاول الاحوال العينية الاحوال العينية ده بيع وشراء وإدارة مستعارة وقرض كل هذه المشرع بيسلم للناس أكبر قدر من الحرية لمنظم حياتهم اليومية بها. فاحد منهم يقول لك إنه يمكن خلاص بعض بقى بين يتغير سعر الدولار بعد السعر بدل المكان كان ب1000 بقى بكذا وقعت الشجره على العربيه كسرتها هم هم ما حساب هذه دي الفضيات وبالتالي المشرف بيعمل ايه هو بيعمل حساب هذه الفضيات وينظم من القانونية القانونيه اذا هم استبعدوها خلاص يطبقوا ما عليه إذا عمر أنا يستبعدوها تبدأ القاعده القانونية طبعا لما نيجي بقى في التشريع الاجتماعي والعنواني لا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكام هذا القانون كله إلا إذا كانت المخالفة في مصلحه العالم هنا حقول. القاعده دي قاعدة أميرة مكملة. ولا قاعدة مكملة نصف لا مكملة ولا هي أميرة هي لو ضمن وخلف القاعده قاعدة بتقول شهر جزر عشر شهور عشر سنين في خبر صاحب العام لما يجي يقول لا مش صح خمس سنين أو صح صح ولا تبقى دي قاعدة مكملة لو جيت أقول انه هيقول لا اتفقوا على ان يبقى 3 اسابيع وليس 4 اسابيع او لا غاب يبقى بعدش مكمله بقت امر عشان كده بنسميها نصف الاجره اذا كان في النصف الاول بمصطحه العمل تطبق اذا كان في النصف الثاني بمصطحه صاحب العمل لا تطبق طيب يعني هاي بقى أنا سرت أنا ها عايز مصر 20 أبريد. لا نعمل محاضره في ولا تحب تكون معرفة وشوفة تباً <تصفيق> معنى إذن حضر لو سمحت <تصفيق> نخليها الأسبوع الجاي لأن بعضنا بيسافر وبيقعد في بلاد ويقعد يزاكش <تصفيق>